ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ا ل ر ح م ن ع ل م ا ل ق خلق ر آ ن ا ل إ ن س ا ن ع ل م ه ا ل ب ي ا ن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 و ا ل م ر ض و ض ع ه ا ل ل أ ن ا م فيها فاكهات و ا ل ن خ ل ذات ا ل أ ك م ا م و ا ل ح ب ذو ا ل ع ص ف و ا ل ر ي ح ا ن ف ب أ ي آ ل ا ء ر ب ك م ا ت ك ذ ب ا ن خ ل ق ا ل إ ن س ا ن من ى صلصال كالفخار و خ ل ق النابلسي ج ا من م ج من ل ا ء ر ب ك م ا ت ك ذ ب ا رب ا ل م ش ر ق ي ن ورب ا ل م غ ر ب ي ن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 كل م ن فان عليها و ي ب ق ى و ج ه ربك ذو النابلسي ل ك ر ا م ب للعلوم ا الاسلاميه في و ف شركه ه ل م أ ي الهدى فبأي شركه دعويه غير ربحيه ذات ل إ إن ن س س ا مضمون أن ت ا م أ ق ط اجتماعي ر ا و إن ا س ت ت ط ع م أن ت ف و ا أقطار من ل س م ا و ا ت و النابلسي أ ر ض ف لا تنفذون إلا س ط ا ن ف ب آ للعلوم الاسلاميه ت ك ذ ن ي ر ع ل ي ك م ف ل موسوعه النابلسي فبأي ا انشقت للعلوم الاسلاميه ل ا و ع ذ ب ن ذنبه انس ولا جان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم ف ي أ خ ذ بالنواصي و ا ل أ ق د ا م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 خ ا ف م ق ا م ر ب ح ج ن ت ا ن ا ب ل ي ف ي ه م ا عينا د ت ج ر ي ا ن ف ب أ ي آلاء ر ب ك م ا ت ك ذ ب ا ن ف ي ه م ا م ن كل فاكهة ز و ج ا ن فبأي آ ل ا ء ر ب ك م ا تكذبان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 إ ن س ق و ع ه م ا ل ا ن ا ب أ س ي للعلوم ا تكذبان كأنهن ا ل ي ا ق و و ت ا ل م ر ج ا م ي ه بأي ب آلاء ر ك م ا تكذبا و م ن د و ن ه م ا ج ن ت ا ف ب أ ي آ ل ا ل ر ب ك م الاسلاميه نظاختان فبأي آ ل شركه ب ا تكذبان ف ي ه د ى ش ا ك ه دعويه ن غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي بأي آلاء ربكما حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ر ب ك م الهدى ت ك شركه د ع و ي ا ل خ ي ا آلاء م فبأي ر ب ك م ا ت ك ذ ب ا ل م ي ط م ه ن إنس ق ب ل ه م و ل ا جاء ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعدقري ن حساب ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ب الجلال و ا ل إ ك ر ا م